كان في المهد صبيا قال انني عبد الله جعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرعا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم Yeah,